بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فصفى والذي قدر فعلا والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحوى سنقرك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجار ما يخفى ولو من يصعف لك إن نفعت الزكرة سيذكر من يخشى ويتجنب عن الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أبلح من تذكر وذكر اسم ربي فصلنا بل تحسنوا حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى